انا مسلم والنور ينبض في دمي ولسان كل المقرمات لساني انا مسلم والشمس تحرك هامة والسائرون بذبها وان انا في سبيل الله طارت وعلى طريق الله طارت يا حتى لو تتمت الجاهليه 10 دقائق ما لي يضره حتى لو نقنا لما يغلب واقع مجهول شخص مجهول كيف انا, ما أنا ما لا اعرف هذا الشخص المجهول لو انا شخص مسؤول عن مؤسسه صغيرة آه يعني آه بقاله او نحن مستعدون ندفع مليون دولار لعجعج يخرج على قناة فضائية لمدة على السستاني السستاني على الصامت أو الهزاز قاتله الله طيب إن كان هناك أسئلة تلسل إلى البرسان بارك الله فيكم أحسن تكون عن طريق البرسان بارك الله فيكم مشرفنا الكريم العزيز إذا كان يريد أن نستقبل الأسئلة فتلسل إلى البرسان بورسان وإن شاء الله نجيب عنها اتباعا واحدا واحدا يختار منها ما يناسب الدرس والكلمة ليس درسا نضغت لسن خطأ البورسان بالسين ام بالصاد بالسين طيب أحسن فأحسن الله طيب فأقول خلاصة الكلام خلاصة ما تقدم دين الرواف المبني على الشرك بالله عز وجل الذي ما تركوا باب من أبوابه إلا ولا شرك شركوا العبادة في الروية وفي الأولوية وفي الأشمال الصفاء الثاني هدم, هدم دين, الأنبياء. دين, دين الأنبياء من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم التوحي الثاني هدم دين محمد صلى الله عليه وسلم من تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي الدين لا قراء ولا سنة الثالث الانتقام وقتل والحقد ليس على يهود المصارى وإنما على المسلمين وليك تاتر الرافضي إلا حاقة غاشة للمسلمين الرابع الكذب الذي يكذبون ليس على الكفار بل يكذبون على المسلمين طيب لألس يا بركة تسل إلى أنا أبو صويلح أبو صويلح أكفر به وأهل السنين به نحن لا نهم به نكفر به يعني كفار ما عندهم نحن لا نعتقد في أبو الصويلح أبو الصويلح على خرافة لا وجود لها إلا أنا أقول لكم أبو الصويلح هو سيظهر أذروا من هو أبو الصويلح هل تريدون أن أخبركم عنه أنا أعرفه حقيقة أنا أعرفه هل تريدون أحسنتم يا اليوسف يوسف أحسنتم نعم هو المسيح الدجال هو مهدي الروافض وهو وهو مسيح اليهود المسيح الدجال لأن هذا مسيح الدجال كما قال عليه الصلاة والسلام ما بين خلق آدم إلى قيم الساعة امر أعظم من الدجال فلو ظهر الدجال الآن يمر السنف تنطر والأرض فتنبت وتخرج له كل جلال كعيس بالنحل يحل موته ماذا يشيط عنه عندك الترادف عم يقولون البنتين وهابي وصراحه الدين وهابي ما بقى لاقون عمر وهابي و, و... هذا لعقولهم لا لا يعني يعني أنا سمعت ان ان ابو سويلح هذا جده كسره سبحان الله كيف من... من اهل بيت جدك كسره لكن اذا صار الخوي الم الارمني كان الخوي الارمني هذا صار من اهل البيت سيد من البيت فلا يستنكر ان يكون عجعج جده كسرة جده كسرة وامه نارجس الايطاليه يعني ما شاء الله تبارك الله يعني جمال باهد بس لو لو نورنا يعني شيء من وجهي بس كما يقول العوام عندنا في في, في نجد يقول خشته هنا خشته فقط نحق نخشه طيب طيب وفرنته <تصتح> نور طيب احسنتم طيب فضل بارك الله فيك البرسان بارك الله فيك عشان الله إليك اخذوا خبث اليهود, خبث اليهود وجهل النصارى جمعوا بين هذا الام دينهم ولذلك الشيخ نصر القفاري وبشيخ السلام قارن بين عقيدة الأراضل وذكر وجود كثيرة تشابه عقيدة الأراضل وعقيدة لنيهود و, و, و هناك كتاب الشيخ نصر القفاري اسمه بدر المجهود في مشابه عقيدة الأراضل و اليهود. لا لا لا ذكر ذكر مقارن ذكر الصوت المشتركة ذكر الصوت المشتركة بين اليهود وبين هذا لنذكر يقول ما حكم ترك الصلاة اكثره العلم على ان اكثره العلم على ان على ان ترك الصلاة اه تهاونا اه يكفر كفر اصغر كفر كفر اصغر والمحققون من العلم يقول كورنا أكبر وهذا الصحيح لقوله لقوله, تعالى لقوله صلى الله وبرك يقول عليه الصلاة والسلام إن بين الرجلين الكبر والشرك تركوا الصلاة لا حد يدخل الرابط, يا الرابط لا يدخل أحد الرابط وقال عليه الصلاة والسلام على أحد الذين يبينه وأن من تركها فقد كفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فلقصات العصر وقد حذط عمله و... الأمر واسع بارك الله فيك سواء نقارن المهم, المهم, المهم الفائدة سواء كان مقارنة أو نقلا بارك الله فيك واسع من الخمر وتحريم الزنا وتحريم الربا فان يقربت ام بينا نقوم من الفرق بين الكافر من ترك الصلاه والراقبي فرق شاسع راضي الجمع بين نوع الشرك وذاك الكفارات والجنه درجات فالكفار حتى كفرهم يختلف علاو يختلف ولذلك قال عليه المنافقين ان المنافقين في الدرك الاسفل النار ولا نجد لهم نصيرا ف فالرافضي نجمع بين الكفر بالشركة الروبية وشكول الأهية وشكول أسماء الصفات والقوة بتحريف القرآن وتكفير أصحاب النبي يعني كفريات كثيرة إضافة إلى الحقد والانتقام والإجرام في ألسنة والجماعة وتحريف دين محمد صلى الله عليه وسلم وإفترى عليه لغير ذلك من البلاية التي في عقيدتهم فهم شر من اليهود والنصارى وأخطر من سنين اليهود والنصارى ما يترحم على ميت نصراني كان يقول رحمه الله والله يرحمك هذا العجوز مخطي ومخطي. كان جاهل يوين له الله صلى قال ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ويخشى عليها أن, أن يدع له بالرحمة أن, أن, أن يخشى عليها أن يعني يكون مستحل من الله عز وجل فالأمر خطير على كل حال ومعصية ولا يجوزها فعلا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عاطصون اليهود عنده يعتصون فيقول لهم يقول الحمد لله فلا يقول رحمك الله يقول يهديكم الله ولا يدعو لهم بالرحمة فلا يجوز يدعو لكافر بالرحمة فاهم لك كان كافر أصليا كلا وجه نصراني أو منخدم يجوز دعالهم بالرحمة نعم ما هنا تعديله شكل لكن اعظم من هذا مخالفه النص ان شاء الله نسال الله يعين نسال الله العانه وكل الاخوان شرفهم خير وكل, وكل كل يدري بدوي ان الله عز وجل ان ينفع ب جميع الاخوان الاخوات ما نقول وما نكنه بحجتنا علينا وانا كان يعني مما أمس واليوم فجر درس الفجر دعوة الأخوان في غرفة صارم محمد غرف إلى دعم هذه غرفة وأنها غرفة للسن الجماعة الوحيدة في قسم العراقي وأن, وأن أهل العراق هم الخط الأول في مواجهة الروافض قبحهم الله فيجب على كل اسم أن يدعم أهل العراق كنز الرجال وجنجة العرب ورحمة الله في أرضه كما قال هذا كاميرو منع مخطب رضي الله عنه إن شاء الله بشتر أين أنت يوسف رائدك يوسف بارك الله فيك يوسف معروف طبعا عند الإخوان يوسف أنت معروف لأن الإخوان قالوا لا تضيف شخص إلا شخص تعرفه أين أنت يوسف يوسف مئة وثمان مشرف بارك الله فيك معذران انا اضلتك بارك مريك واحسن الله اليك وإخوان الأخوة انت تلسل يا أبو ما. يقول ممكن تعيد الكلمة تفضلت بها من الأول لأنها لا ممكن حاضرة طيب شرفت الله في الدنيا والآخرة أه. رافضي طيب لحظة لحظة قبل وجه السوق الله فيكم عنده الكلمة أنا سأسأل هذا الرافضي إذا, إذا أردتم تدعو يهودي أو نصراء فما هو أول شيء تدعوه إليه أول شيء تدعو إليه إلي؟ لو كتابت اكتب كلمة أول ما يدعوه في دعوت الإسلام فإلى أي شيء تدعوه أو ما تدعوه إليه إلى, إلى أي شيء يا عادل. التوحيد طيب ما هو التوحيد ما هو التوحيد؟ لا يعني المعنى التوحيد ما هو؟ انا اختصر لك الموضوع شاءت ان لا اله هو انا محمد رسول الله صح؟ شاءت ان لا اله الا الله طيب خلي هذا الاخوان بأن, بان يشرح لي هذا الغافظي يشرح لي معنى لا اله الا الله وان خرج المضى الله فيكم نقطوه مباشرة الخرج عن الموضوع نقطوه يجيب على نفس السؤال انا اقول ما معنى لا اله الا الله التي هي التوحيد ما معنى لا اله الله اريد معناها تفضل يا الداعي العراقي لك المايك كما امرنا شيخنا الفاضل الكريم وله الامر والنهي في هذه الغرفه حيث هو موجود في غرفته داع العراقي لك المايك تفضل لتشرح ما معنى كلمة التوحيد ما معنى كلمة لا إله إلا الله محمد الرسول الله تفضل لك المايك الصوت واضح إن شاء الله هسا الصوت واضح الصوت إن شاء الله واضح أحسنت جزاك الله خير جيد الحمد لله واشف الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجنة والإنسان لليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم معنى لا إله إلا الله لا معبود حق غير الله سبحانه وتعالى أي بمعنى تسمح لي أكمل تسمح لي أكمل أي بمعنى لا معبود حق سوى الله جلله جلاله لا اله غيره اي بمعنى جميع المعبودات تسقط لان الاله الحق اله واحد والمفاهيم تعدد للمفاهيم عن الاله الواحد كثيرة اذا تخليني اكمل لو سمحت تسمح لي يا شيخ اكمل اللحظة اكمل ان شاء الله فتشيء قليل من الوقت يكفي طيب خمس دقائر أكمل مفهومي بعنوانا نشيغي وماغر نقطة نقطة صار صار صار صار لا إله إلا الله العفو صار لا إله إلا الله يعني لا معبود حق غير الله جل جلاله لا إله غيره أي بمعنى تعدد لا إله إلا الله يعني لا معبود حق سوى الله أي يعني توجد معبودات في الكرة الأرضية معبودات كثيرة والحقيقة لا معبود حق سوى الله جل جلاله طيب ما يعمل الإنسان حتى يعرف <تصفيق> طيب يأكل الآن أهتموا واحدهم <تصفيق> طيب أن تقول لا معبوذة حقنا الله أو معبوذة بحقنا الله طيب أسألك سؤال أدعى عبادة أم بالكلام اكتب أدعى عبادة أم لا أدعى عبادة أم لا طيب عبادة. طيب من سرف هذه العبادة لغير الله ما حكمه من دعوه لو دعى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال يا رسول الله أدعى عبادة أم مشرك طيب الذي يقول يا حسين مشرك ها يا عباس مشرك يعني يعني هذا الرافض مشركين الرافضة مشركين الرافضة طيب الرافضة الذي يقول يا, يا حسين يا عباس يا ابو الحسن يا ابو عبد الله يستغيثون به ويدعونهم هل هؤلاء مشركون اسالك الرافضه انا سفير الرافضه الذي انت على دينهم الذين يا ابو الفضل هل هؤلاء مشركون انا مشركون موحدون انا اسالك انا سفير الرافضه بعنك بعنك الكلام انا ما هذا هذا هذا هذه هذه تقيه تقيه الباطنيه معروف عنهم قائمين وقاعدين يدعون ال البيت يستغيثون بهم هل هذا هل هؤلاء الرافض اصحاب مشركون ام موحدون انا اللي اللي اقول اللي يقول رافضه كلهم الرافضة كلهم قلب والرافضة معلق بأهل البيت ليس معلقهم بالله عز وجل فإما أنك, أنك تتقي لا تشترك إذا كنت رافضي فأنت على دينهم إما أنك لا تعرف دينك أنت إذا كنت صادق نحنك على الصدق إما تقول لا تعرف دينك أصلا أو لا لا لا لست متوهم لست متوهم طيب السؤال ما هو السؤال بارك الله بكم والأهل السؤال الاخير اخر سؤال طيب نعيد الكلمه نعيد الكلمه طيب انا اعيد الكلمه كلمه حتى اختصر الموضوع يمكن وراكم لكم بارك الله فيكم الكلمه اللي طلب طلب اعادتها اقول ابو الدين الرافضه مبني على اربعه اركان كل واحد منها اخطر من الاخر الركن الاول من دين الرافضه الرقم الأول من دين الرافضة هو الشرك بالله عز وجل لهذه من دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الرافضة أشركوا في الروبية وأشركوا في العبادة وأشركوا في الأسماء والصفات فأشركوا في الروبية لإتقادهم أن آل البيت يخلقون ويرزقون ويحيون ويموتون ويدفرون للجنة ويدفرون من النار ويدفرون بالكون بل يعتقدون هذا في عجعج هذا أبو صويح يعتقدون انه الثانيه ودين انبياء كما تقدم دين انبياء عليه الصلاه والسلام من اولهم لاخرهم هو التوحيد قال الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نحي اليه انه لا اله الا نعبدون وقال الله عز وجل من قبلك من رسلنا من دون الرحمن الهه وقال الله عز وجل لقد بعثنا في كل انت الرسول ان اعبدوا الله وتتركوا الطاغوت فهذا فهذا الركن الأول من, من دينهم هدم دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم لآخرهم الشرك من الله عز وجل بنوع الشرك ولذلك قلت لكم لو, لو رأىهم أبو جهل أو أبو لهب أو أكب الربيعة أو شيء بالربيعة أو مشرك قوم نوح أو قوم صالح أو قوم هود لو رأوا هؤلاء الرافرة لأنكروا شركهم آه لأنهم آه لأنهم لأن مشركين الأولين شركهم فقط في العبادة ويقال الله عز وجل فإذا دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر سيداهم ويشركون وقال الله وقال الله آه وقال كانت العرب تلبي في التربية تلبيك اللهم ولبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه ومملك فهذا, فهذا الرقم الأول الرقم من دينهم الشرك من عز وجل في الروضية وفي الروضية وفي, وفي الأسماء الصفال القسم الثاني من, من, من عقيد الروافض تكفير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهدم الاسلام هدم الاسلام تكفير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لانه قد قرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وي PLA وهت عن النبي صلى الله عليه وسلم وي PLA فاذا قيل بكفر السحابة فعل فلا دين لا قرآن وإسنة لا قرآن ولا إسنة ولذلك عند الروافض الصحابة الذي مقروا الإسلام أربعة سلمان الثارثي ومقن pins أسود بن ياسر وابو ذر الغفاري مع الـ الـ البيت يعني يعني اربع من الصحابة وذلك احد الى احد الذين كان عندنا الغرافض انا اعرفه بعرفة شخصية اسألهم سؤال قال بس اسألكم سؤال لو ان لو ان مدير جامعة عنده مئة الف طالب ولم ينجح الا اربع او من الطلاب ماذا يقول مدير الجامعة يقول مدير فاشد فكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم اصحابه اكثر من 100 12000 كل مرتد الا اربعه ما هذا الدين وما هذا هذا هذا عليه الصلاه والسلام سبحان الله فلذلك بما ذكرنا اول الركن هو ترك الدين والشرك بالله عز وجل لجميع الثاني القول بردة الصحابة هو بل ان عندهم من قدم ابكر وعمر وعثمان على علي الله عنه او على احد من الائمه فانه كافر ضال حل الدم والمال من اجل تكفير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الثاني الثاني تكفير الصحابه لهذا الدين محمد صلى الله عليه وسلم وكل من يقول من وقال الكلام اما انه يقول تقيه او اكذب أو قسقيه او هذا الثاني الثالث من عقيدة الرافضة الحقد والاتقام وإذا ترلطهم والتطبير الذي يفعلونه في عاشورة ليس عبثا وإنما لشحنهم حتى أن أحدهم قال لي قال عندما كنت على الدين يقول إذا لم يستطع نوذي السني نوذي دبته وحماره حتى والله يقول لي يقول إذا لم يستطع أن نوذي السني أننا نضرب حماره أو نذيب أي أذية لأن ما تكون هذا قربة هذا الناصبي وهم اتت بالوحدة بالوحده وباللين وانا لا اقول بكذا وانت لا تقول بكذا مثل ما ضحك الطه حسين فض الله رحمه حسين فض الله هذا على اهل الشام وهو اللي اسس حزب اللات الرافضي وهو الذي نشر الرفض في بلبنان وفي سوريا عليكم السلام ورحمه ومع ذلك يدعي الوسطيه وانا لا اقول بكذا ولا اقول بكذا فهل ينفعنا لو أن شخص يا اهل السنة الجماعة لو ان شخصا ينسل السنة يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصحابة يصلي ويصوم من اهل السنة ولكن عنده قبر ضريح قبر يعبده ويدعم ناس عبقته هل يجوز نترضى على هذا هل يجوز نترضى عنه او نترحم عليه او ان نمدحه او نثني عليه هل يجوز هل يجوز هذا يا اخواني صوت مسموه ما يجوز مع أنه ينسل السنة يحب الصحابة لا يسبهم ولا يلعنهم ولا يتعرض لهم بالسوء ويحب مؤتد المؤمنين فكي يبهو الى الذين جمعوا بين الشرك والكفر وكما ذكرنا أول فتح المسلمين باب الشرك وعبة القبر وبين هذه الآعابد الوثنية في كربلة والنجف وسامورا وغيرها هم الروافض والثاني كما ذكرت لكم الحقد والانتقام ولذلك تجد المعمم الخبيث إذا جه... جلس على هذا المعبد السبعي مبر السبعي جلس يتكلم آخر كلام لابد أن عاطفهم على مضم حسين مسعومة الثالث وهو الحق كما ذكرت لكم وذلك التطبيل واللطن يوم عشر وسائل الدماء ليس عبثا ونجل سحنهم بالحق الرابع الكذب كيف دين الصادق الأمين دين محمد صلى الله عليه وسلم يكون فدينه بن الأمر الأول على الشرك بالله عز وجل الذي ما تركه من بوابه ولجه والثاني مبني على تكفير الصحابة رضي الله عنهم لهذه محمد صلى الله عليه وسلم والثالث مبني على الحقد والانتقام ليس على اليهود والنصارى وإنما على المسلمين ولذلك هذا يفسر ما فعلوا وأجرموا بإخواننا أهل السنة والجماعة في العراق سواء عندما دخل مغول بغداد أو عندما دخل الصليبيون وأذنابهم من المنافقين دخل العراق الثالث الرابع من, من عقائدهم الباطلة أن دينهم ابنوا على الكذب فسبحان الله هل دين الصادق الأمين يبنى على الكذب إضافة إلى البلايا التي عندهم كاستغير الفقراءهم بخمس وال وال والمتعة وغيرها من القوام التي يفعلونهم إنساء الله عز وجل أن يهدي عوامهم إلى حق نسل أهدي عواما رافضة الحق وأن يقسم ظهور ورقاب طواغيتهم ومعمميهم أئمة الكفر والضلال وعرأسهم حخامهم الأبكم السستاني والفوي والخمنأي وغيرهم من أئمة الكفري والضلال صلى الله عليه وسلم لنصر التحيد والسن والألها وعند الشركة بذولها والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمين. طيب ألسل باقي أسئلة؟ ماذا سنة عشر معصوما؟ هل كانوا سنة عمتب التفريق عليهم؟ هم من الى السنة جماعة؟ هم من الى السنة جماعة؟ كلهم من الى السنة جماعة إلا عجعج هذا خرافة عجعج لا وجود له وإذا كنا قلت نحن نستعد لنتبرع بمليون دولار ليظهر عجعج عج ولا لعشر دقائق على, على إحدى قناة فضائية على إحدى قناة فضائية دقائق حتى ينقل لنا أن لا نموت في التنجاهلية يا رافضة إذا كان رافضي أسمعني أنقلنا أنقل مليار مسلم سيمتموا تنجاهلية لأنه لا يعرفوا من نزامهم لم يعرفوا بما يرسوا الزمان طيب أنت تلأسه بارك الله فيك هل أنت تلأسه طيب فضل بارك الله فيكم وحسن الله إليكم ونسأل الله عز جل أن يوفقنا لكم حب ويرضى ويجامع لكم من هدى المهتدين وصل الله وصلنا بارك على عبده ورسل محمد وعلى آله وصحبه جميعا